Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Çul في Kitab Mesûrî, Firqî, Mîşûrî, Ve Baiti'l Mâmûr. Ve Baiti'l Mâmûr ve Sıq fi'l Mârfoğ ve Bâhirl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 تاههم ربهم ووطاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ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 111-وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في لِينا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما ب نعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربيسين أم تأمرهم أحلامه بهذا أَمْ هم قوم طاول أم يقولون تقوه بل لا يؤمنون فليأتوا ب حديثٍ مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يُقِنون أم عِدَهم كأنهم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون